لكم فيها دفء ومنافع وَمِنْهَا تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 إن فِي ذَِكَ لآيَتَ لِقَم يَذكَّرون وَهُوَ الذي سَخرَ الْ البَحرَ لِلتأكُلُ مِنْهُ لَحمَ قَرّ وَتَسَْخُرِرجُ مِنهُ حِلَةَ تَلبَسُونهاَا وَتَرَلفُ الْكَمَ وَاخَِفِيهِ وَتَبَتَغُ مِن فَضْلِه وَلعََّكُم تَشكُرون.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 قَادَمَكَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أَوْ يأتي أمر ربك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 وَقَا الذينَ أَشْرَكُ لَْ شَ اللَّهُ مَا عَبَدنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا أَباءُنَا وَلَا حَررَمنَا وَلَا حَررَّمنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ كَذَلِكَ فَعَلََّينَ مُِ قَبلهِم.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 الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ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 سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد مَا في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ ٱلْأَغْلَٰبَ فَرِحُونَ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 فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه وهدى ورحما لقوم يؤمنون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 فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرِيَاضِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون اللَّهِ مَا لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا وَلَا يستطيعون فَلَا تَقْضْرِبوا للِلهِ الأأَمْثَال إِ اللهَّهَا يَعلَمُ وَأَنتُم لَا تَعلمُون بَرَبَ اللهَّهُ مَثَلًَا عَبدًا مَمْلوكَ ل يَقدِرُ على شَيْئء وَمَر رَزَقُناَاهُ مِا رِزقًا حَسَنًا فَهُوَ يوم فِي قُمِنْه سرَِّ هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا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 زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ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 يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون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 وَلَا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا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 فَل نُحِيًاَّهُ حَيةَ طَيّبَتَ وَلَ نَجَزًاَّهُم وَلَ نَجَزًاَّهُم أَجرَْهُم بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَعملَلون فَإذاَاقرَرَأتَ الْقُرْآانَ فَسْتَعِذ بِلهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّديِيم.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 لثَبّتَ الذينَ آمَنُوا وَهُدَوبُشرَالِمُسللمين وَلَ قَدنَ عَلَم أنهُ يقولُونَ إِ ماَا يُعَّمُهُ بَشَو لِسانُ الذي يُحِدونَ إلَيهِ أَجمُ وَهذَا لِسَان عرَب مُبين.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 من كثر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله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 يأتيه رزقه رغدا من كل مكان فكثرت بانعمه الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَ قَدَ جَأَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذذَّبُهُ فَأَخَذَهُم العذاابُ وَهُمْ ظَالِمُون فَكُلُوا مَِّا رَزَقَكُم اللَّهُ حَلَلَ طَيْبَ وَشْكُرون عَْمَتَ اللهَّ وَشْكُرون عَمََّتَ اللهَِّ إ كُتُم إهُ تَعبُدون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 قَُّ تَابُ مِن بعد ذَلِكَ وَأَصْلَحُ إ رَبَّّكَ مِن بعدْهَا لَ غَفُور الرَّحْمم إَِّ إبَرهِ مَكَانَ أَُّتَ قانتَ للِلهِ حَنِيفَ وَلَم يَكُمِنَ المُشِكين شَكِرَ لِأَنعمِه إِن جَعَلْنَاهُ هُدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ